وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف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 انكحوهن باذنهن وااتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فناتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 وَإنْ خِفُْمْ شقاق بَه مَا فَبثُ حَكَمَ مِْ أَهْلِهِ وَحَكمَم مِن أَهْلِهَا أي يريد إصلاحَ وَفقِ اللههُ بَْنَهُماَا إ اللهَّه كانَ عليمًا خَبيير وَعبُد الله وَلا تُشرِكُ بهِه شيءَيْئ وَبوالدَين إحْسَان وَبد القُرربَ والْتَمَا والْمساكين.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 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ الله بِهِمْ عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكن حسنه يضاعفها ويؤتي من فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُ النَّادِمِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّاهُمْ الْأَرْضُ لَوْ تَسَوَّاهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ الله حديثا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 وَيَقولُونَ سمِعن وَصَينَا وَسممَا غييرَ مُسمَْعِ وَرعِنَا لَم بِأَْلسِنَتِهِم وَطَعنَم فِي الددينين وَلَوْ أنهُم قالوا سَمِن وَطَعن وَسممَعوظُرنَا لَكَانَ خَيْرًا لهُم وَقوم وَلكِ عَنَهُم الله بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمنِنُونَ إِللاا قَللَ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبِطُّ أَن فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِن أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَكِنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عظيما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 لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها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 ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك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 ان يدعون من دونه إلا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا امرنهم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 لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نقيرا.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 وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَلَقَدْ وَصَّى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ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 وَرَفَعنَا فَوْوقَهُمُ الطُورَ بِمثَاقِهِم وَقُلنا لَهُم مُدُخُلُ الْ البابَسُ الجدَا وَقُلنا لَهُم لا تَعدْدُ فيِي السَّبتِ وَأَقَذْنَا مِنهُم مثاقًا وَالضَ فَبِماَا نَقْضهِم مثاقَهُم وَكُفرْرِهِم بآيات اللهِ وَقَِْهِمُ الأأَنبَ أَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوِهِم قُلُوبُ نَاغُلْ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 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلٍ